وَأَلَوْ <تصفيق> بَسَلْ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوه وينشر رحمته En One night. ارك الاعلام ان شَيْءٌ يسكن الريح فيظلم waarom I'll see you. We Ya yep. What kind of... وَإِنَّكَ لتهدي in all things.